علي الكوفي علي ولولح فيها وغني عتاب ومجانا وسامر فيها علي الكوفي. طاب ومجى وسامر فيها هز الكتف بحنية جفرع تابه ودحيه هز الكتف بحنيه جفرع تابه ودحيه وخلي البارود يهلل ويحلها خلي البارود يهلل فيها حكاية مشوار عند الحق نخلي العالي واطيها عند لحق نخلي العالي واطيها عليك فيه عليك إشارة يا وطن احنا حنكون الإشارة يا وطن احنا حنكون يوم العرق دروب النصر نضويها يوم العرق دروب النصر نضويها عتاب و ميجانا و